من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته الجاهليه رواه مسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الشيخ دكتور خالد الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى الفصل السابع الامامه والجماعه والصحابه والاولياء الامامه والجماعه وجوبها وجوب البيعه يعني يجب على المسلم ان تكون في عنقه بيعة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 مات ميثة για باطل كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الحديث الصحيح من مات وليس في عنقه بيعة وليس ولم يعرف إمام زمانه وإنما من مات وليس في عنقه بيعة مات ميثة جاهلية أي تشبه بأهل الجاهلية أي مات على سنة أهل الجاهلية لا أنه كافر ولكنه مات على سنة أهل الجاهلية الذين لا بيعث عندهم ولا طاعة لولي أمرهم نعم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 فإن تنازعتم في شيء فودوه إلى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا يحوم الخروج عليهم ولو جاؤوا إلا أن يفعلوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله بوهان لحديث عباد بن الصامت رضي الله عنه وفيه وأن لا ننازع الأمر أهله إلا ان تووا كفرا بواحا عندكم من الله فيه بوهان الله نعم السمع والطاعه لولي الأمر لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واعطِوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أطيعوا الله لأن طاعة الله مستقلة، واعطِوا الرسول طاعة الرسول مستقلة، لأن الله لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر، والرسول كذلك لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر. وإذا جعل طاعتهما مستقلة، فقال أطيعوا الله واعطِوا الرسول. لكن ما قال وأطيعوا أولي الأمر لأن طاعة أولي الأمر تابعة، لأن أولي الأمر بشر يصيبون يخطئون ولهم أهواء. كغيرهم غيرهم فممكن أن يأمر بمعصية وممكن أن ينهوا عن طاعة فلذلك قيد طاعتهم فيما أطاع فيه الله ورسوله أو أمر ليس فيه معصية لله ولا لرسوله كيعني أمور الدنيا مثلا أمور الدنيا مثل تنظيم الأمور الحين في الحياة مثلا الآن مثلا يقولك والله ما تسوق إلا في رخصة قيادة مثلا اطلع مثلا رخصة بناء كذا اطلع كذا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 فبعضهم أراد أن يدخل في النار، مبابطاعة ولي الأمر، طاعة الأمير، أراد أن يدخل في النار، وبعضهم تنع، فقالوا لها، فقال إنما دخلنا في الإسلام لننجو من النار، لا ندخل في النار، فما أطاعوه بهذا حتى هدأ وسكت، كان غضبان، فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال أما لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، لأن ولي الأمر سواء كان ولي أمر بالسفر أو ولي أمر بالجيش أو ولي أمر في الحكم طيب بشر ممكن يأمر بطاعه ممكن يأمر بمعصية فلا يطاع إلا في أمر ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم ويجب طبعا اقامه الحج معهم والجمع صلاة الجمعة لأن خاصة في السابق كان ولي الأمر هو الذي يخطب الناس في الجمعة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 الا اذا امرنا بمعصيه لا تضمن أن ولي الأمر في كل زمن وفي كل مكان طيب أن يكون صالحا قد يكون صالحا قد يكون طالحا وهذا مر على المسلمين في حياتهم فلذلك الطاعه واجبه له ما لم يامرك بمعصيه حتى لو كان صالح حتى لو كان تقيا وامرك بمعصيه فلا طاعه له واما اذا كان فاجرا فله الطاعه ما لم ايضا المعصيه اذا العبره ليست ب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 فلا يجوز الخروج عليهم وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك وقال سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون وتجدون بعدي في حجاته تجدون بعد أثر وأمورا تنكرونها وهذا الآن لو نظرت إلى عامة احتجاج الذين يخرجون على الحكام اليوم إلا هذين الأمرين إما اثر أو أمور ينكرونها أبدا هذا هو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 أعظم من بقائه وإنما يناصحون ويذكرون بالله ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولذلك انس بن مالك لما دخل على أحد الأمراء ظنه عبد الملك بن مروان فقال أو عن معاوية رضي الله عنه أنه قال له أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي أثرة ستكون بعدي أثرة يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في اثر فما قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض قال إذا فأصبر أصبر أمرك النبي بالصبر اصبر حتى تلقاه على الحوض نعم الجماعة والامامه اولا الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثاوهم إلى يوم القيامة وهم الفرقة الناجية طيب قولوا هنا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 كافر الان كيف يصنعون به الاصل انه لا يجوز للكافر ان يحكم المسلمين لعموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يعني مؤمن منكم مؤمن منكم اما اذا كان كافرا ليس له طاع واذا قلنا قبل قليل اذا كان الانسان يعيش في بلد كافر ما تاكل له بيعه للبلد الكافر لولي الامر الكافر كذلك اذا حكم بردته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 بعزله اعظم من الضرر ببقائه واضح الصوره ان شاء الله تعالى نعم قال الجماعة والامامه الجماعة في هذا اللفظ هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم باحسان وهذه هي الفرقه الناجيه النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 وسبعين فرقه وافترقت النصارى على 72 وسبعين فرقه وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه الفرق هذه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 بل يجب السعي لجمع كلمة المسلمين نعم طابعا إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمو الدقيقة والمعاني العميلة نعم بعض الناس يمتحن شوف لآدمي مثلا يصلي نشوف هذا من أهل البدع ولا من أهل السنة تعال ما تقول في الاستواء ما معنى الاستواء ما معنى كذا ما معنى كذا أبي اشت... ماذا تريد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 فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون, متوعدون بالهلاك والنار وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافئا في الباطن أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف والفرق الخارجة عن الإسلام كفاء في الجملة وحكمهم حكم الموت الدين نعم نعود للحديث مرة ثانية افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارة 72 فرقة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 المنحرفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقه كلها في النار الا واحده كلهم مسلمون هذول 73 فرقه كلهم مسلمون لكن ايش اهل بدع منحرفون الانسان كما قال اهل العلم اما نكون ملتزما او نكون منحرفا والانحراف نوعان انحراف سلوكي وانحراف عقدي الانحراف السلوكي اللي هو يشرب خمر يعق والديه يزني يقتل يترك الصوم هذا انحراف سلوكي هناك انحراف عقدي بالفكر وهي البدع البدع خمسة كما ما هو معلوم المرجعة والقدرية, والقدرية والجهمية والشيعة والخوارج هذا رؤوس البدع طيب فهذه الخمسة تفرعت عنها فرق كثيرة تفرعت عنها فرق كثيرة فالقصد أن هذه الفرق في الجملة مسلمة 72 و 70 فرق كلهم مسلمون لكن عندهم انحراف عقدي لذلك سموهم أهل البدع منحرفون عقديا ليسوا, منحرفون... ليسوا منحرفين سلوكين وإنما عقديا المنحرف سلوكي شرب خمر كما قلنا سارق الشاش كذاب عاق هذا انحراف سلوكي فالمهم أن الفرقة الناجية هي التي سلمت من الانحراف العقدي وإن كان في بعض الانحراف انحراف سلوكي أهول انحراف سلوكي اهون من انحراف العقدي فالفرقة الناجية هم الذين اتفقوا على عقيدة واحدة ثم تخرج الدائره الأكبر دائرة الإسلام في فرق مسلمة لكنها ليسوا من الفرقة الناجية منحرفون عقدي لكن ليسوا بكفار ثم من زاد انحرافه خرج من دائره الاسلام مثل الدروز مثلا الدروز يقولوا حنا مسلمين بعض يقولوا حنا مو مسلمين لكنهم اهل العلم حكموا بانهم خارج دائره الاسلام النصير يقولوا حنا ويقولوا لا لا انتم خارج دائره الاسلام البهائي خارج دائرة وهكذا فالقصد انه هناك من هو داخل دائره الاسلام من يدعي انه داخل دائره الاسلام لكنه خارج هذه الدائره نعم سابعا الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة والصلاة خلف مستوى الحال من المسلمين صحيحة وتوكها بدعوى جهالة حالة بدعة وتوكها جهاله حاله و... وتوكها بدعوى جهالة حاله بدعة نعم لأن قلنا لا يجوز البحث في عقائد الناس خلنا نشوف شنو عقيدة لحظا بنصلي خلف هذا الإمام تدري عننا الإمام هذا شنو؟ يمكن عندنا انحراف عقل خلينا نختبره ما يوجد اختبار الناس كما قلنا قبل قليل الأصل مسلم تصلي خلفه هذا هو الأصل ولا تختبر الناس في عقائدهم ما يوجد اختبار الناس في عقائدهم قال الجمعة الجامعة شعر الصلاة خلفه كل بر مفاجر صحيحه وإذا قاعد عند أهل العلم كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره هذه قاعدة كل من صحت صلاته لنفسه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 لا تجوز الصلاة خلف من يبهر البدعة أو الفجو من المسلمين مع إمكانها خلف غيره وإن وقعت صحت ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم فإن لم يوجد إلا مثله أو شو منه جازت خلفه, جازت خلفة ولا يجوز توكها ومن حكم, ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفها نعم إذا كان عندك أكثر من مسجد ومسجد يصلي فيه رجل مبتدع مخالف أهل السنة ومسجد يصلي فيه سني ما يجوز تصلي خلف مبتدع طالما انك تجد مسجد تعرف أن هذا مبتدع وأن تجد مسجد يصلي فيه سني فليس لك أن تصلي خلف المبتدع لكن إذا كان لا يوجد إلا هذا المسجد أو كل المساجد مثلا يصلي فيها مبتدعه مثلا صلي خلفه مصاتك صحيحة ما لم يصلوا إلى الكفر فإذا وصلت بدعته إلى الكفر لا تجوز صلاة خلفه. صار كافرا أما إذا كان مسلما فتصلي خلفهم مثل اللي يروحون عمان مثلا يصلون خلف الاباضيه مثلا صلاتهم صحيحة إذا كانت مثلا المنطقة اللي هو فيها ما فيها الا مساجد اباضيه يصلي خلفهم ولا تكرص على تكره من اهل عمان طيب فيصلي خلفهم ولا شيء عليه لكن إذا كان في اكثر من مسجد وفي مسجد سني مسجد اباضي لا ما يصلي خلف الاباضي يصلي خلف السني لكن لو صلى خلف الاباضي صلاته صحيحه صلاته صحيحة نعم تاسعا الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم أحسن الله إليكم أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم ومن تغلب ومن, ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعوف ومناصحته وح وحوم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله بوهان نعم الأصل ال الإمامة الكبرى اللي هو أمير المؤمنين أو ولي الأمر الأصل تثبت له بالبيع تمت البيعة له فهو أمير المؤمنين له السمع والطاعه المتغلب اللي هو الانقلاب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 سبحانه وتعالى على خروجه لكن نحن الان كعامة المسلمين المتغلب خاصنا نقول لك سمع الطاعة وانتهى الامر ما نبدا نبحث عن ايش متغلب اخر ومتغلب ثالث ومتغلب رابع فوضى وهذا يسمون ايش كما قال سفيان الثوري ليس الفقيه من يعرف المفسده من المصلحة ولكن الفقيه هو الذي يعلم اعظم المفسدتين واعظم المصلحتين يعني الذي يقارن بين المفاسدين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 فالقتال على الدين جائز وهذا محل اجتهاد أما القتال لأجل الدنيا فهذا الذي يحرم إلا إذا كان دفعاً عن النفس إنسان يدافع عن النفس هذا موضوع آخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن جاء رجل اخذ مالي قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني إن قال أنت شهيد قال أرأيت قتلت قال هو في النار فهذا في حال دفاع عن النفس، نعم الإنسان يدافع عن نفسه، أما أنه يبدأ بالقتال لأجل أن يحصل الدنيا، فهذا لا يجوز. نقف هنا والله على وعلم، صلى الله عليه وسلم. حذن السؤال؟ كيف كيف كيف؟ يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه وما أفتاه به يقل به هنا